بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان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 وَالْحَمْدُ ذُو الْعَصْمِ وَالْوَيْحَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آل ربكما تكذبان؟ ما رجل بحويين يلتقيان بينهما بغض إلا يبغيان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمدرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربك تكذبان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 فَبِأَيِّ أَلَامٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتَطَعْتُمْ أَن تَمْفُذُوا أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمْفُذُوا لَا تَمْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان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 لم يطمثن نمس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما Fabi ayy alan, ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ مدهان متان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فِيهِمَا عيْنَانَِ الَّّ خَتَانِ فَبِأَ آلَ إِرَِّكُمَا تُكَذذّبَان فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلُ وََرم مَّانُوا فَبِأَ آلَ إِرَبّكُ م تُكَذذّبَان فَبِأَ آلَ إِ رَبِّكُ مَا تُكَذذِبَان حُرَُّ قَصُاتُ فِيخيام فَبِأَ آلَ